يغفر لكم من ذنوبكم ويجرفكم من عذاب أليم، وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أُولِيَاءٌ أُولَٰئِكَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ